سيدي Allahi! Allahi! Allahi! Allahi! Allahi! Mahbubi, Amali, يا حنوه يا اشفع لي سيدي مولاي محبوبي ويا املي يا حبيبه الهوى له يا, يا لي يا ابن عبد الله روحي فيك ولهت والجوا قد بات في قلبي وفي مقالي يا ابن عبد الله روحي فيك والهتون والجوا قد بات في قلبي وفي مقالي سيدي سيدي سيدي يا حبيباً وحده يحنو ويشفع لي المشغول في صدري أتيه به خير ما قدمت من فعلي ومن عملي حبك المشهول في صدري أتيه به خير ما قدمت من فعلي ومن عملي سيدي سيدي سيدي سيدي Mahbubi يا محبوبي ويا املي يا حبيبا وحده يحنو حب بالله انت الحب انقشوه في ثنايا القلب يا ريحانه ترسلني بعد حب بالله انت الحب انقشوه Sijedi, Sijedi, Sijedi, Sijedi Mawla, ya mahbubi, ya amali, ya habiba'n wa'hda'hu, ya hnu'u, ya shaf'u'li. ليتني القاك يوما العارض مبتسما ووافيك فكل بيضا ابي القبل ليتني القاك يوما العارض مبتسما ووافيك فكل بيضا ابي Seyidi, seyidi